It's of Wadi. un <laughs> diman o rala ta قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون for uh -huh. Boom. Um. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقوى الضوء أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أليم قل رب أعوذ بك من همذات It's <laughs> s'a and this the no من عباد يقولون ربنا, ربنا e... Oh, um. my. did Um... Mm -hmm. Oh راح نسمت ان ما هنكون نقوم e <laughs>